والظن تدويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. والظن تدويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قوله أحدهما أظهر من الآخر في نظر من؟ في نظر المجود وليس في حقيقة الأمر. لأنه قد يكون في حقيقة الأمر خلاف ما رأى الناظر. فمثلا يأتي شخص ير... يرجح أحد أمرين في مسألة من المسائل. هل يلزم من ترديح أنه هو الصواب؟ لا يلزم لكن في حقه يعتبر إيه؟ يعتبر ظناً لا،, لا يعتبر صواب يعتبر ظناً اذا قلنا صواب معنات اخذنا بقول معتدل لأن كل مسألة ممكن لا نقول مثلا الأشكل على الإنسان مسألة فيها طرفان لكن رجح طرف على طرف ونقول هذا هو الراجح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 عندنا امران نعم، أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر هذا يقال له ايش ظن، يسمى ظنا. والغير ظاهر هذا ماذا يسمى؟ يسمونه وهم يسمونه وهماً، والوهم هو الخطا، الوهم هو الخطا. طيب، قال هنا تجويز هذا اللفظ الذي اتى به الماذا رحمه الله فيه مثمن؟ فيه متابعه يقال قال تدوي امرين وان في الحقيقه ان عرفنا ما يتعلق بالظن عرفنا الظن انه تدوي ايش امر واحد لان الثاني وهم فكيف اجوز الوحد لكن هنا اراد عن طريق اللزوم استدل عن طريق اللزوم والا ينبغي ان يقال الظن هو الطرف الراجع بين امرين الظن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 يمكن اليس كذلك يمكن ان يقع فهذا الذي يجوز اصبح عنده أمران تجوز ان يكون هذا البحر ان ينقلب دما وكذلك تجوز بقاءه ماء طيب ايهما ارجح ماء. لا يشك في بقاء في بقاء الماء مع بقاء هذا التجويد لكن هل يمكن نقول تجوزنا لانقلاب الدم ساوى يقيننا فيه أو ربحان أن الماء باقي ما يساوي، وذلك أصلح الثاني وهمن أصلح الثاني وهمن، والأول هو هو أظلم، لذلك أوله تدويد هنا تدويد أمرين من باب من باب المطامح في اللفظ قال والشك تدويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فنحن نقول إن الإدراك غير جادل لا يخلو إما أن يستوي الامران ولا مزية لأحدهم على الآخر فهذا يسمى شك وإما أن يترجح أحدهم على الآخر فهذا يسمى ظن والآخر يسمى والآخر يسمى واحد. هذا من حيث السلاح الأطوليين وأما في اللغة فالظن والشك بمعنى واحد وما عند اهل اللغة فالظن والشك بمعنى واحد واما عن الاصول فهم الذين قسموا هذا التقسيم وفرق بين الظن وبين وبين الشك والظن وغلبة الظن كلاهما نعني الاستدل به في ما في الاحكام الشرعيه ويقومان مقام اليقين إذا إلى عدم إذا إلى عدم اليقين كما نصع ذلك اهل العلم الظن وغلبة الظن يقومان مقام اليقين إلى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 زيت ومسمى زيت ثم عرفنا الصلة بينهما وهو ثبوت ملكيه زيت لهذا الغلام فالناتج حصل من ايش غلام زيدي وإلا عند التفرقة فهل يلزم من الغلام أن يكون ملكا لزيد يأتي غلام مستقل للغلام ويأتي ايضا زيت مستقل لكن مع التفصيل وأوجدنا للجامع وهو ثبوت ملكيه زيت لهذا الغلام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 هنا طرقه على سبيل الإجمال المراد الطرق الأدلة الأدلة وقوله على سبيل الإجمال ليخرج الكفل لأنه على سبيل على سبيل التبطير وطرقه هنا نعم المراد الأدلة وأهدوا الاصول مختلفون في معنى الأصول هل هو نفس الدليل هل هو نفس الدليل أو هو معرفة الدليل؟ هل أل هو نفس الدليل أو هو معرفة الدليل؟ فالمات الرحمة الله وغيره من أهل الأصول يرون أن أصوله هو نفس الدليل والمراد بالأدلة هنا في قوله طرق المراد بالأدلة الاحتمالية وهي القواعد العامة الأصولية كمعرفة إيش أن الأمر للوجود وأن النهي للتحريم ومعرفة الأمور القواعد العامة. هل الامر يخص الاقتراف او لا يخص الاقتراف وهكذا نعم يقول هذه هي الادله الاجماليه العامه والقواعد العامه بالنسبه للاصول هل الاصول هو نفس هذه القواعد نفس هذه الادله او هو معرفه هذه الادله نعم فالماذن ومعه غيرهم يرون ان الاصول هو نفس نفس الدليل هو ان الاصول نفس الدليل واما غيرهم يقولون نعم الأصول هو معرفة هذا الدليل لأنه لا يمكن لا يمكن معرفة هذا الدليل إلا بالتعلم لذلك لا بد من إضافة المعرفة فيقال ان الأصول هو معرفة الدليل لا أنه هو نفس نفس الدليل وبعضهم يرى أن هذا الخلاف لفظي والمحصل واحد لأنه الذين قالوا هو نفس الدليل عرفوه بالواقع وإن لم يعلم علمك هذا حادث لكن بالأصل أن الأصل باقي موجم كونك علمت أو ما علمت باقي هذا على مسمى أنه هو أصل الفقر ومعرفة تبه هذه زائده فالذين قالوا هو نفس الدليل سواء نسبة المعرفة إلى المتعلم أو لم تنسب هو باق على كونه من الأصول والذي زاد المعرفة قال لا يسعى أن بهذا المسمى الخاص ونزيد المعرفة لأنه لا يمكن أن تعرف إلا إلا بالتعلم هذا الذي يجعل نعم أقول بأن الخلاف يكاد يكون لفظيا هنا وكيفية الاستدلال بها معرفة الكيفية يعني أول شيء أصول هو طرق طرق طرق طرقه يعني أدلته على سبيل الإجماع وكذلك الكيفية كيفية الاستدلال بهذه الادله فعندنا إذن الان ادله وعندنا كيفيه فجاء كمثلا الدليل العام الامر يقتضي الوجوب الامر يقتضي الوجوب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى واقيم الصلاه فعندنا قاعده الدليل الاصولي هو ان الامر يقتضي الوجوب وعندنا هنا في الايه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 الاسفدالات الاصولية وكيفية الاستجلال بها هنا هذا اللفظ اغناه عن ان يبين حال المستدل وهو المستهدي لان بعض الاصوليين يزيدون هذه العبارة وكيفية الاستدلال بها ومعرفة حال المستدل ومعرفة حال المستدل فهو هنا اكتبى بهذا اللفظ ولم يذكر حال المستدل لامريه الأمر الأول أنه سيأتي به في باب المصري والمستدل في آخر الكتاب. ثانياً أنه ضمن هذا المعنى معرفة حال المستدل أو الإشارة إلى حال المستدل كيف نعرف هذا؟ لأنه قال كيفيه الاستدلال بها نعرف من هذا حال المستدل أنه لا يمكن أن يتوصل إلى هذه الكيفيه إلا من المستهد والنظر في هذه الأدلة لاحظتم؟ نعم إذن العبارة دلت على من دلت على المستهد العبارة هنا دلت على حال المستدل وهو المستهد فاكتفى به الأمر الأول أنه سيأتي بهذا الموضوع في آخر الكتاب الأمر الثاني أنه ايضا لا يمكن معرفة هذه السيفية إلا عن طريق الاجتهاد فكأننا عرفنا ذلك نعم باللزوم ولا بالتضمن ضمنا ولا لزوما ها ضمن كلامه، هذا الكلام يتضمن هذا كيفية الاستدلال من باب اللزوم يلزم من نعم، في الكيفية وجود وجود المستاهد والناظر في هذه الكيفية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أبواب أصول الفقه، فقال وأبواب أصول الفقه اقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين. أو المبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسق والمنسوق والإجماع والأخبار والقياس والحضر والإباحة وترتيب الأدنة والطيفة المسجد والمستفى وأحكام المستهدين هذا كالفهرس لمسائل الكتاب والتساعدة إن شاء الله مستوفات نعم واحدة سلوة أخرى بإذنه تعالى بالجروف القادمة ونقف إلى هنا والله تعالى أعلم وصل الله وسلم ونبينا على آله